وَإِنْ أَحَدٌ من المشركين استجارك فَأَجِرْهُ حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مَأْمَنَهُ ذلك بِأَنَّهُمْ قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله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 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا مِنْ من بعد عهدهم وطعنوا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 قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره, وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم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 ما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفت معيلا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم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 نصار المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله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 ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل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 إلا تنصروه فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ثَنِينِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ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 وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لكم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ للذين آمَنُوا منكم وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كنتم تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ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 وقوم إِبْرَاهِيمَ وأصحاب مدين والمؤتفكات أَتَتْهُمْ رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن قيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل وجهن جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون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 فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إِنَّكُمْ رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره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 وإذا أنزلت سورة أن بِاللَّهِ بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كأولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين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 وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الْأَنْهَارُ خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم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 إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وقبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا وجعتم إليهم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 أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَاجُ فِنْهَارُ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جهنم وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عدو لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُمْ حَلِيمٌ